وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ شاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيننا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كيلا وأنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما عظم أنتم أرد أن يبعث الله أحدا وأن ألمسنا الصماء فوجدناها مرهة حرسا شديدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندهي أشر بِمَا فِي في الأرض أم بِهِمْ بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غددا وأننا ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن ربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا حجد الله شكرا جمسي الله سورة الجن سورة بهم مكتو وفي الأول رواية سبحانه وتعالى جن رسول صلى الله عليه وسلم نقاستي و رمائي و ضدكوردي قرسي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي وثي دعاة نفر من الجن مركب تاسي وحوي يرفعون له وطويح أما عنا لعنة يرد بين عدنها وقرن الجّيّ الله صلّى الله عليه وسلم وقرن الجّيّ إلا مارن كل حي الله عليه وسلم وتعالى وحى الرمايسين أي سدر إن بلام ماينا وحيّن أهل كامارين، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، أيرلندا، يا انقصر النجرا والعلم يزيد بالنفق مركز الروح وخي يقانن ديه الى الى با علم الى اوفر ميه قرب وصري اجرك حساب بالان يا خير بالان غهلييا مره رب سبحانه وتعالى متجيك انه ورميو هل مالين ايي رسول كا دageisen salaalahu wassalahu sabtana wahayahay san suurada dhexdeeda inagu sheegay doono jinka walaahi ka warban waxa laga joojiyay samada inay dhageystaan akhbaarteeda iyo waxa ay maayeen ku sheekaysan markaas ibliis jareey idamadii si si xadiif cusubnaatay oo wuxuu yiri wax weyn baa soo darye barrunka suurada falsuuga yar sabab markaas aan neelo banlo kala diro ku ورانا خلينا يو سرادس وكان يملع لون النخلة وما كونه مركا إله سبحانه وتعالى صورضنا وياه رسوله ويسير بعجلان صغير ويرجع برسوله خشعت خير إنت أي جن كسب جيستان مكتورس قال سبحانه وألله سوين كل واحد من ملهم حمدوا هو حي والقديودي إليه أنيق حقا إنه الشاني استمعني إلى جيستان kaamil jinnii ma shay kay baadena nasibayn baa gel jirawad jinki ugu horreeyo ilaahi ruumeeyo wagaa intiga nayna la faraa koo neer jinnii kaamilaha soo daal u waydeen inna annahu sami'na waan maqalay qur'aana ajawa markay noqdeen oo ilaahi ruumeeyaan oo kitaabka qaateen oo ma doori xeelan bay duuun iyo و هو قانويا خروخ رناي الى تستحق الحق هي الصواب وضد الصحابه وضد صوابه وضد توسنيد اي هو قانويا سو خساو رمه يوي تماما بثت قول النبي الشريف وان كما ان القران ولا بربنا ما انت لا بلاق يا وقت القران كان دغيسنا لا بربنا هذا تعالى جده فبنع ربك أن وين ما تخذ السلي عن فري وأمن سنين إلى المص وما صاحبة طن حوان يولا يو ولدا عفور من إذا إن شاء الله يمط أما جنهم نقضان أما إنسان نقضان إلى إسمحنا رب تعالى أيه لهن وهي أولاد بويا شوء وقرش فكان صومر الله قالت اليهود عزير من الله قالت النصارى المسيحيون وحصيبهم مركزي عن آمن سنين ما صاحبة الصاحبة الوان وشان تعالى وحاصر جد ربنا رب قلل إن كي سادقه لي الله إلهي وين كي سادقه ليه آد بقوة نهاية، ما اتخذ الصاحبة إنه الصماء يصطر ومع ذلك الهي واتكوية سبحانه واتعالى وحب باهيه وحيصامالك لنعروض طيئه وانك يباهيه وانك يقولون بيهي صادقه وقالله بهي ما اتخذ ما صميسنا صاحبة طنيه، وليه وولدا مننا وانه شاني كانوا وطوعها يقولوا م ويكوّل أم بإذن رسلينته وإبليسه ويلعنه الله ويكوّل أم كيانا سفيه ويجايل فهو عقل الله ويجري على الله إله الشددا هذا الحدود بهوه إله سبحانه هذا الحنق ويحد كبه حمانته يكبه جريو عرور بولاه هايو وفولاه صاحبه وحاس وحباه الليلة هايو إلهي عده وصاحبه وحاس بيكبه هذا الكتنك ويوالي وأنه ظننا وحان يقي وحن ملاينا وأنه ضلنا وحن ملاينا الله تقول للإنس إنس ونه يدهين والجنة يجنك على الله إلهي دشيس كذباً بال وحن يقول إبليس الشيخي يوحق قوى بالبضل إلا ويكور قران إنسي عشيغي وأنه عشوه إنا إلهي عندكم بنعبورين البن موضين إننا وحن عشيغي وحقهي وأنه شاني كان وحيحها في جال وحاد ومن الإنس إنسيه قامده يعودون قوي مانجله biidiyahan faqoomer jinniga kamila imaan gel jira faazadii oo wey uziyadii jiraan rahaqan demduu in siiba dembiga siib bacsanay waxa qoro lagu fasiray faazadii oo wey uziyadiin waqoo in siiba looziyadii rahaqan absiir markay jinka maankaan absiir وحي عاري وظرايم كل يقولوا مكمل الملك دكان عدلاء أيو كم أيضا كوالتهادجروا ربيج هذا الوادي من سفاه من شر السفاه قوم للكم من كحكومة جنكا عمان جليا وعنا كمان جليا قوة قرن سفير وجهيرين تاع هنا شر القصران وحيدمان من كم يشان في قوة جنكا وإلال مبجج أو قوة أيضا كأي قوة كاهو سائعة راي رهاقًا وعكر الوجه فصار جين جين كيف كيف بس زيادة سد هذا فصار الوجه رهاقًا إثمن و كوي إنسى رهاقًا هذه عبس الظلام وكوي إنسى هذا عبس اللي كوزي بوانس رهاقًا هذه كبير الظلام وكوي جين كا يوم يمر كوجعان جين كإني إنسى أنا كعبسنا يوم ما جا فكوننا كان وحاح رجال ya duun waxa mangala wi jeen think be engaged oo beer jinka camera ku jinka wala mangala ku in si la ku jinka hal loo siiyadi raqan kibirkiyo awrada ku in si وأنهم ينسون جينكوا وليها الضيق وضطقو ذي دعوة الجالسين يجروا وحروش راجا يجان وحثانسين وفقراء على نعيم وانهم ينسون ظنوا حيم مريين كما ظنتم جينك جينك استط مريسين الله يلعت الله إلى أن ينسوا السؤال أحدا روحه دم طويل ضطقو مركب دم تانيان دبده من لوسوعين ساصي مريين سالين كومرين جرتين وان أنو wa saapti ay xasoorka ugu talyan haaga ilaay ku rumayee waan aan annu la masna waan talabnaa asnaas asmala warkeen sanawal oo lagu raadin jiray baan u raadinay sawajidnaa asmala waan markii rasuulka Ilaahay soo daraygo samada kiciya khabarkeedii jinkow sayna barku u fasahay waxaana balaaya ugu dhore waana annagu jinka wari hadal qabta kuma waxaanu ahaynaqudu ku koofareesta min ha يستمع هذا الجنك في الجارسين أو حيث يشوفون حقا سمدها يستمع هذا خطر باقسك فمن يستمع هذا الجنك الآن حدر يجد إليه لو كان يستمع هذا الجنك شهابهم ورن أهو رسدهم دياره أهو لذلك أصبح لحظة الجنك انت يساقو يارا ويوهو الرمية لنك نسكو التقو ولمان يسال الله سعوده ورن باقاه الرئيو دياره أهو لا ندري سي إلهي تربقه بسنة ينفل لا تقرأ بأنه شر أريد إلا لدوني لما تضعك في العلد يقول لك هذا هو ساعة لا تقرأ خبر كثيرا للجوجيين رسولك للصدر لا تقرأ بأن الإله يضعك يقول لك ما تقرأ أم إرادة منهم أن يقول لدوني خير هي حق لا تقرأ بأنه خير يقول إلهي نسبايا لكن الشرق يقول لها لا تقرأ بأنه أساس أنه إلهي الذي قدر سبحانه وتعالى أساس فقام رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء الله يمكن انتو ادعى اياه وحكما يدعى وليس الشر إليك يقول رسوله صلى الله عليه وسلم الشر كعديق اللهم مسؤل لهاك شرك الشر كعديق اللهم منس بهاك مارك وقع كان إلهي كانوا ورسوله صلى الله عليه وسلم وتأذبوا إيهو نساس إلينا وخيرك بهم رب مرشد شركنا وحيدين لا ندري أشر أريد يا لدوني مقلق رميو waana anagu leenadi ma ogin baydahan oo ma galin asharrn miya u riida lamfii alad ila madka halka ku suwan wax badan ba sheedanka iyey jiban kala shaqey oo ku ciday oo wax badan u siiya oo khabarka uu keenay oo isagana dadka u siiyay gudbi ين سلاس أخيره تا مخر جرم صادق أمراض بيمربو مرشد وأنا مننا ومننا وحنا من هذا الجين كنا وحينا من ذا الصالحين ذات صالحين عمل قاضي عقيد وينكسنتك أو مؤمن ومننا وحينا من ذلك قوة صالحين وطالبين بر وشره وحينا من ذا إلى عصير إلى تقرير كنا وحنا هم طرائق في القين قيددا كرتت سنك أنت صفير قاني وهذا السبب من يعلمك أنت وخا ااا اه... لو وريو ان كتي رسال سايع ان جن دد مسلمينا ها... الى مربا الاركاوي او لا حد لا انتهي لا حد لين اي ديهن مليدين ترقوين مره فخاس اي هاد كان يدين كفر كوحن... شافدات كو الوشيعات نانا في طوين كذا كوي اسلام قشغانايو ترقو فرف... فخدون من كان سا نوو وحانا ترى قفر قويو غددان كلك تتكسن كرف عقيده عمل قويو wa anna u zananna waxaan yaqeenay waxaan ilaahay roonay jiniga oo dhahay alla ilallahu ilaheena innaa ajizna fil ard kulli wa an narju innaa ka ajiz ilaahi halban arad hadaan ilaahi subhanahu wa ta'ala aasiyan inna ilaahi naqawan wayna banagna in ilaahi naqawan وأنا أنو لما وختي صنعنا الهدا مروا بواسود دوانيه مركوا رادت كله ستة صنادل وحد ذيهم وأنا أنو لما وختي صنعنا أسود ذي حقي يا قرآنك آمننا به هنف في ورماينس فمن روده يؤمن برده الرمائي فلا يخاف قعب صمهاي بخسن عمل كيس خير تاعين لجنس قاميو ولا رأك دمبو سجاني نتوش لقصار لا والله ما كعب baqso waxa loo laga baxso laga yareeyo waxa samaysaystay oo khayr ahaayo in laga gooyo qayb wala raqan waxa la gelin oo damiga inta sho laga saaro minna ka cabsama hayo Ilaahay rumay war Ilaahay marka rumay dadkooda la hanbayna wana annag ninna waxa naga mid ah أصلما فماي وإله إسقو إسلام وإسدي فوراي فقوة تحروا وجه قصد فشدة حق وقصد لا تك سحوق قصد صح الصديه وضد الجناز وضد الرداء وضد ربي جعله فمن أصلما روح إسلام إله إهجان سنا إله حق يجدين الراعية كتاب وأن راعنا النوم فوراي كتحرك قوة سحوق قصد فشدة هنوم وأما حق الجرم فكانوا في هاي هذا لجانه نات الله حطم الحروه و الله جن القاضي، هل كاس الكرب لمعظيم الحزين تغيبته لهم؟ سبحانه وتعالى، و كور الرميات فهذي إلهي كاس إلهي سبحانه وتعالى سدى لو عان خرب، ان إنسان آخر بر هذه الشرقية هي رباطة هي مشاكلها هي مسلمها هي كيانا وهذا كيانا مع عاسل على صمعين أيوه إلهي بملك الله عاسل عقابتي أبو رب سبحانه وتعالى وحوغا يرعدونك قطة صيادتك تعالى عقابة الله لولا لها إلهي سبحانه, سبحانه وتعالى وحوغا عدونك قمانة رالمة ولو يأخذ الله الناس بما بما بظلم ما ترك عليها من جاد وأحضر الله جمته جمته قل قصوا الله علي سو ها حتى على القرآن جل الله بالمل مع عسى بنيل في ولكن يأخير ملاك الجل والله وستقام ضبط هذه التوصنال هاي Arabs طريقه الاسلام نور فضلا الاسلام يحق هذه والقاضي الهاي الله سبحانه وتعالى لا سقيناهم وان ورا بين اللهين ما انبيوه غداً بضم فضكم مكال استعيم ويسو وري باللهين فضكم مو صخرة بين بير diiya waaway baraka badan ayaan salaada ugu keen lahayn marka suuroobku ka الله barwaaqo maralla markay u baahayeen sayid daaraha iyo qara iyo dadku ila waxa barwaaqada lagu nool سبحانه وتعالى lagu bataay sayid helaan allaah subhanahu wa ta'ala wadi waqta وكتاب كاس ku toosiilaayaan oo ilaahayna ubaad daa ilaaha waqti kaas iyo rasuuluhu salaadaw rasuulun ismaay la ما حا كأنت مسيوي كي عبارة هي فقرة هي عذر كي علاج هي قح هي مسيبض هي وها محاكنا عبسة هي وها كأنت معاصي هي ذنوب وهي مره كل شئ ولا واستقاموا لا تقدري حقه وضلا إسلامك وضلا كتابك وضلا رسوله صلى الله عليه وسلم وضلا انجح أو معلوم وحي الكارب محاكة من الدردارك ورسوله في الدارني صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحاجة في البيضاء أيضا ذلك قولها وحين كنت وضحت ليلها كنهارها هيري يمال المكهر لواسكم مقدم مالك وضضع السمر والبوائف والمال لا يزق عنها إلا هيب، وضضع كمان لاحظة إلا روح يقول لهم ماتقوا الشيطان خلال عير الدنيا أخرى بها لك سيموه رسول رسوله الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى الدنيا أخروا إذن بتبعدنا يا رسول الله صلى الله وسلم. محرك برواق قرد ربك صلى الله عليه وسلم. سأنفتنهم سأنم امتحان فيه برواق قرد ربك وحقيم الحديث مركي إلهي سبحانه وتعالى برواق سواء امتحانه بعنى الشكرية نتقفل له هذا الشكر له وقصة بلانس لا ينسكروا ثم لا زدن هذا الوك في إله الواحد إن عذابه شديد بالطلاوة markaas u dhigo bilamay aasmaat ku jiraa qisi ilahay mushuurin weeyahay ku caabudo weeyahay ku سبحانه وتعالى rabbi subhanahu wa ta'ala ugu dhawaan weeyahay ilahay uu qaadanayo xanuun baluu badeey weeyahay rooha ilahay khair galdoon ha إله سبحانه وتعالى هو قادرن مركا قالوا حويله الى وحروب كادوا سن لا هذيبوا وطلبوا توسان لنفسهم سيعن امتحانا مركا او كل حداد وما يشكر وما فيه سيعن برابطه الى ربطه وحا كبش او امتحان وما ينير في كجسد عند ذكر ربه الى كتاب يس الى هنا قصصته وكتابه الى يغرت سبحانه وتعالى thu thi إلهي ya nuski si kitab kisiy zindis yasluku ila al-ruha wa qalim alaban ala sa'adan aw al-rufu ala gibran shaqa musliman badanna hadithna walakku yimid wahay ku qasireen wa burja naqta al-sasa wada daman inaway indud wa tadawafan sanana usikoray roob iyado ku dhalanay soomaalolba مرك الروح إله كتاب كسكجة سب الرميم وارفراع وبرم وقع الفري وابو علي يسلك إلهي روح وجعلنا يا علابا علارو سعدا مشقوس صاحب آي آذن بور بور تجها الله ومرة الفرا وأن المساجد الله مساجد إلهي بس كلهن فلا تدعوها كعاب مع الله إلهي من عيسى حدا وأنه شاني لما قام جنتي إلهي قصونه وأنه شاني صحيح رسول الله ما في القرآن كأخره أيونج على السنة. القرآن كقولنا عانر وجوسوا دوانيه. مدبر من ذلك الأوران. أول دور. إيمان كان الصلاة يشوفه ضم مي. إله كتاب كيس يحطه من عاناني. مركت طاوكة الأخره ونقول دواني الروح حينه دشة كمر. سلوم عانسنس وجوسوا دوانيه. وأنه شانه. لما وقتها طالوا السال. عبد الله يدعو يستوى إله عابدين. صنع رسول الله صلاة. بكون جل مكة عن خلاص. ثلاث kaatu wa jinkay waxay u dhawaadeen yakoonan ayey haalaan ali rasuulka dishi lugantan ku istul fuuran soo froot mid walba mid ka kala goobay sidii uu ku sii dhago u sii macaansanay الوحوات رحمه الله إنما أدعو حبي حبي لبني عاويل ولا أشرك به أحدا صلوا من مكي ومن كلا اللب يقال النصر لو أن سن معنا ما ربح المدعي أي سندريس إلهي عد كلام حلو ذا جنايا ما لسان إلهي كيو عاويل الوحوات إني أعني لا عملكم لكم بإيمانك يا إدم برا بعطيه ولا رشدا خير من لبنا إلى المكي حق هي سوابنا فروح إلهي وسلتنه إنه سوابك وافق <تصفيق> إيمانسي إيمان مصنكروا رون عروم ما بعضين كروا عروم ما دب كروا عروم ما تركروا كل واحد لعذب إني أناك لا يجيرني بتعليم هاي من الله إلهي حدس على بقى أحد أحد يقبل التعليم هاي ولا عجيب دهري مهاي من دونه إلهي سكيس ملتحدا مت أن مانقروا ما أنقروا قم أنقروا إلهي عقديس يبعدك إلى الس وينقرس هيل مه إلا, إلا بلاط بقى إلى المس وحيمان قريني او ايبد باينين لين يجيل نيبات اسنا كطه وحايبد باين ايون الا بلاقا ويقلب ايبد باين المرك و عن كوبد باين اله علاك كسي عليس كوبد باين يحوي بلاقا جرس الا بلاقا من كوبد باليه او من الله اله حق سكات ان اله حق سبحانه وتعالى وثبيسو دبي عندك جرس ورسالات تي رساله دي او ربي له ومن يعص الله في اله عاصيه ما انا و لله يسو دبي جرس ورسوله فإن الله <سؤال> من نار الجهنم خارج دنا والخواريان ردك إلهي رسولك عسيني فيها الجهنم لحل أبد الموليب حتى إذا رعوه قالوا محكا أركان ما يعدونه وحى الله يضوها يعدونه فسيح على مونا الدون كانت ترى كثاني جنون انت سيحن ناير من حتى مرايك تسكك القوانة وقوان له دونه وان جنبه حيوك قلوا حتى إذا رعو محكا أركان وحى الله ونرطة سيح المنوذي في الوقانتون من روح أبعثه توردر ناصره حقه هيل وأقله عدده حقه روح عام روح أطره هيلين أو هيلين أو روح عدد كي سيجريه في الوقانتون من إله إيه أنت رمي سمع مصوى إيه ونحن نقول إن أدري ما أدري موق أخاري ونقول لو ما تعدنا وحالي يوان قيامة وحا قدم بيه عذاب لو امي تعالو اي عينو يالدو انا مكرو لو وحى الليلية ووهية ربه ربكي امدنا وقت الله قيام الله هي لو ديانا لالتا مكرى قرانه الساعة لو سبحانه عالم الغيب هو عالم الغيب اله هو غيبكو فرا يظهروا اله ام الظاهريو وممو على غيمي أحد قيام الله وغيراتي كمت عد اقمل اكاد اخفيها وكلاي من مدموية إلتضع. إلا يعد غيب كيسة تصص إلا من رفع موين ان تدع وكران له من رسول وكا ودولنا انت سو دون رسولك إنتي الى دون غيب كط صير وكا رسولك واحد بدن غيب انا وره حير الى بابره سيدنا الى يسلق وجلي من بين يده الرسول كورتيز ومن خلفه الجلاشسه حرسدان قو الى عليو ملائك بو الى سبن و ترى ilaa rasuulka iyo ruuxas ilaahay ruux waxa ugu caloob badan sheeydaanka iyo insiga iyo wax kastoo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fago dhambaal caloob la oo xashibtay ilaahayna saab dalta dbsigooniha wey u aaliyeeyo subhanahu wa ta'ala xukuma dadka ugu caloob badan waxa weey rasuul waxa ku weey dadka rasuul sharaacay markaa saab dalta bar subhanahu wa ta'ala dbsigooniha dadashu malaa'ik xagga فرا يذر على غيب احدنا الاله علم ام والجوف إلا من ميمين او موجير ان ترسب دون كاسويلتا داو كراالنا كاسو من رسول الرسول هو فينوا اله يسلك ووض ضوق ليان ووسع السنبي ده رسولك من خلفي رسل الملائكه ارديس لي علامه سو اله اوغاد ظاهريا واله هو يهي انه شانه قبل لقوا ان جالسيين ددك سوء إلهي سعوه مجيو وحض إلهي وقوه بمعنى الذين وحا رسوله أكتوه الله وحصى إلهي وثده كل الشيء عددا تريس شيء والبتريس إلهي يقانه حتى بيها بده يسعوه البطن لبعجعينه إلهي يقانه وإلهي أبريه النفلي يوحى كرر إلهي عدد في سماوهيه ليعلم فصوصة وحلوه الديني الله سوء انه شان قلب الاغو اناي قالسيين السالات ربهم في سالات كيس الهي هو حقوق لي بيه والله مدرك في القالسيين واحد يا الهي هو كوهي ما لديه واحد رسول في ديه كل شيء بعدد الكريس بسم الله الرحمن الرحيم السورة المزمن السورة المكي يهو هذه السورة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيحة حديثة صحيحة قصة مركي سورة أغريس إغرايا هيدا السورة الجي وقاعد الورد oo wiirayn naftayga baxdan ka baqay aan maalin barkey wiiraasii salaad maala maragii gashareeyay igu yimaa samadiy dhulka baxooda kursa ku fadhay markaan qayban wareeray oo markaasan soo caray uu rasuulku oo makiin markaasana xaljeeyay ku yizmiri iyo zamiriyo ee doodoo surat mizmiri iyo mizmiri ومن لديه هبينك استاجل قاريان يرميين نسفه هبينك نسكي استاغ او انقص منه نسكي كما استقام قاريان يات او يزيد تزياد عليه النسكي ورتبان القرآن القران كان ترتيبي ترتيلا يوجد البكور الزهراات والوصالات دي مارك صدحات بينقونيس فورا ان كان آخرين ترتيب اخر قال سبحانه وتعالى واحد ثلاثه ليلك الهي هو واجبين قال سنه دي واجبه سيره صحيحا هو ولا تربرين وأنا لسه يروح هاينك ووقتي أنا ووقتي فاحب ووقتي ما صشف وأدي هذه يا شيطان كن فوق بالنبسارة يا أبو عبد الصعيد إلا يستعب رح أمريك هاينك نفسي ستقصب يوم يستعب وح بضم بضم بضم بقف زاني وح بضم أو النصف فوق الأرض بقف زاني صار دارس نقي إلى كالبركي وح كبضم أما وح يركاض يقولي بس عالني وح اللواني والقياس أنت بضم شو هو الدلال وكبضني أيُر هاي النسخة سبحان الله ثلاثة ساس ورد آخر ما يسوي هو سنة فضل بفضلنا أذاك زكرين يا أيها المزامير قومي الليل هبئنك نسك إستا قريرا هي نسجه نسجه هبئنك نسك إستا أو القص نسخان منه النسكي قليلا أو عليهم نسكي حجز قريرا هي القص أو زد يادي عليه النسكي خذ يادي أو القدر ورث القرآن القرآن كانت ترتيب ترتيب ترتيب إنَّ النَّبِيَّ وَالَّيْهِ صَنُوْلَقِ وَسُوْدَجْنِ عَلَيْكَ بِشَرِ النَّبِيِّ لِهَارَّةٍ أولا هذا القيلن أول هذا العرس وهذا القيله سبحان وتعال هذا القيله وهذا الأول سلاي أول هو يه سلاي سبحان وتعال أول هي أي أول فور حتى مرك الدقي يرسله ورسلين تريب وعدين معايا قلوا وو الدقي يرسله وين أو تربا ما خسوا دارين نرجع له تسيري عرس قدرتي جلبه كل فرنجي مع أول تاجنا الله عمل فلك نصنا واصل رفص إليها وفلينه وإلهي خيث لبدو عن فلك ربوفو ننكر وحفيدنك ربنك وقل بغا بكاته إنما شاءت لي هلينك استعريس هي هلينك استعريسة أشهد الدرا وضعا حقا استاق وأقوى مرتفاصا ليلا حقا هذا الخصو وحسن للك إلهي سبحانه وتعالى وأمري وصحل صند واجه ليه واجهي واجه واجه وحدى فضلك البطناء وعلي قال في هلينك إلا يستاهو وحظى لم يستعيك qur'an nafsi sata barin oo م ma ما karo ma toosi karo ma istaahi karo sheidan ba bursto wii kowinay sheidan ba dhagaaka ka kaliinaysaa salaam qashay halka sadex jirkaagu gudaymo qasu qadba haqqa noqdo yasoobadii ka muntaha markaas gudahay qurud مركة سواي وكبري ورسولك عضو المشير هوك. أبيك كعبان أضوها توصل كسلان والوجديد. وما سحارني الدبلة العين. مركة قوارسنا ويسقى بعض الوصيحات. صنّظ الله الوصيحات. أذكرت النوم كله تراب ورسولك على برتاي ورسى على ميت ورسى إلى مركة سبحان الله. مالكنا فوارق إلى وقوف غني. إن النشأت لي حب يمكن السعي سه. هي حب يمكن السعي سه عشرة ضرّن وطّان. حق إسوا فقنا ورب فصله. قلب قيّم حز وفقي عرب. وعرف قصة بقلبه وتصفو الدعية، ما هي راحكو مشطوا المريخ؟ هذا الحاجة كالقاعدية من الحاجة القاعدية كبار كيري، شن قرار كيري بوقال ملو، نتقوله ونتحو والودقين، هذا اللي في مكة عزكو هذا الشيء، القرآن كا يعرف قصة به، قلبه هي وطن حاجة صفا، قلبي عرف، وطن ثمن الاستجابة، والله الغلا نلاو الله الغلا وضد، وأخوض هبينك الاستعجال والاستجابة توصنم بلام حاجة هذا لكم. هذا الكي أتقول على شو بحوي وروح هذا غرامة كنا في الدنيا وقت يوقف عن اللي في الديو وقت يجول إن الله كأو حض ليه في النهارين مالين كده هي صبحا مالين كده هي سو حض ليه تصرف طويلا ده صبحا ثراء طويلة مالين كده هورها جيلن بدون كن إن الشقاي سلا جمبر خصوصا سلا جمبر يقولي أمري مالين كده ثراء قايزة تاو dana هذا سواق سماري كيف يمكن سموه إلهي سبحانه وتعالى ويستح كأس ورب كله سبحانه وتعالى سبحان الله طب طب ما شاء الله عمر الدواء حاول بالله سبحانه وتعالى مر قالوا مالك فرقة إذا تأتي يتصرف يجد جدود يها أوراق من الله وحده في النهاية مالك الله سبحانه فرقة إذا يتصرف على أوراق ما تقولون أوردر ويتكلص اسم رب ربك والثبات جوب إلهي رب الحاجات الطبيعية من كذا نقول ما إن كنا حاجات صعبة لكنها من كذا غير كذا طبوا المشترك مركات ساي شدة الناس حريوا بس واحد كسر أتى فريد هو إلهي ربنا المشترك مشترك صعب جدا قرحو ما شعى قصبة والماضي ما شعى ونعرف لا إله إلا حق الرعاية المجيء إلا هو الموية فالتقدير إله كيرا إلهي ku kalsoon متكو... إلهي ilaahina fakhirdina iyo ku kalsoonda isaa ka حب waxa kala ku kalsoonaan xub yaa in qolaa alayahay haash aad ay qabey ka iyo dawlad aad iyo wakhtu aqo kalsoon ilaahi kaliy suu ilaahi ku kalsoon subhanahu wa ta'ala ilaahi ghalakna qowey haq si kale ilaahi ku xirno wa saaro geel bad takhidu wakiil nabi sallallahu alayhi wasbirsabi aramaa yaquluna wa hayku lihiin wa hajirum kafagaw hajran fawanshal jamiina quruxsan wa hay ku leeyan ku sabab wa hay samaynayaan iyadaa balaayyo qurun koodana kafagaw wadaa inii ku yaa ilaahi wa uun dhuu kasul yaa rasul wadaa inii kat wal mukaddibina ku wa ilaahi مدير كلمة حقيقة كلمة هو عندما نحل الكبار بحذر بالموذج لك إن لدينا أكتنا ذا وحاعة أنكالا حركو لغوح الحري وجحيما مر وطعاما عنتو ذا قصة مرقشو الصحيبة وقلونتا الروح ويستاقس وعداما على باكتنا ويالي عليما حنوم بضل انت سأكتنا ذا وطالب لن يرسيب عليه سبحانه وتعالى وين؟ الناس لي إن koo koobisayna waxan ku sameynnaa Ilaahay subhanahu wa سبحانه وتعالى ladeyna waxa akhtana ankaar silsilad lagu xiray wajjeema naarta jahannam wa taama baad kanawiya laa daa wasf taama oo marqasho saaxiibaha dhunta uu istaagay ka degnaayeen kana soo bixnaan wa cadaabna aalimo wadkuru xusadka wajsha الأرض adiguna xusoo yoomo maarin sarjuful ardh dulku ay gariiray wal jibaaru booru ay gariiray wa اتركوا هذا الضيف بسبب هذا ما هي له ايش فهمي جلع الصنبور يصفى ما قام ان سبحانه وتعالى خش الى الكاميرات ان انو ارسلنا وانضر اليكم حقنا الرسول رسول بعين صدره عليكم كما ارسلنا سانو دبر الى فرعون فرعون حق الرسول فاصا وعاسى فرعون الرسول بعاسى فاخذناه فرعون طواني. أخذاً قوش وبيلاً ضرباً قبشوه هذا هو أضوء ضرباً قباناً فكيف ندك إلهي أدونك وعاصنك فكيف السيارة فتقونا صحب صنا يسا عذاب كسايد السجائر عينا كفرتم بلدان يوماً مال يتقل قيالي الملدانة الميحالي تششيراً ششيرا الميحالي تششيراً عهره هذا هذا الشيء هي نقونا هي المتعف وبيلا لبعض هذا الضرب والمال ولم يكون هذا الهدى هذا دون كعب سموهيدان وكفرينب عليه سبحانه وتعالى ولم يكون علمها وحرورتها يالي حضر بش... عشاده اينا حصولك أنه صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحة وحبيه ومالنك وإلهي آدم يقول النار آدم وحا النار ما ركع صلى الله عليه وسلم ولم يقول له آدم كان صوصه ما ركع صلى من كل ألف 99 و 99 حصاري هالكلي ددكو كون كونكي لا عبد هالحرمه انت قودا واهله نار نارته وسود ما لين كوي ما لين روحو دعي روما ما ديغا هل روه لين كوخدي لعرقه وانا كونكون د جننه تغلى مركان رسول كوخي ددك غارده وابيي ييونا صلى الله عليه وسلم ما لين ما لين يوم يدعى tahay buldana shiiyaha sabaawo من munfadir iyo به bihi sabab tamaanka dibaasaday hawalka iyo waxa jira sabab maanta way dirgilaaci way soo googay kaana wuxuu ahaaday walaal wacdu maanka iyagoo riisu macuula mina kuliyo maanka soo idin ma yahuu idin ma shaqaynay imanayo wa صورة imanayo in hadii surataani tadhkirato waan تدبر فصانه يؤ ادي يعني ويعيه دوخوس ودوخو ويويين ساي قلب ليس وينيس قلبي هو قوينس فان شعره داني تاخذ حسن استغفر الله تدقي حاجه سريعه وضوء روحي دانه وضوء الى الله ارجني سكو قراي ليس كوير مر اسلام كوداي سمر رسول كوداي سمر ان ربك ربك ايده وقت ما ايده لو نصح سلاجليلتي واجب كذا سوره دوله الى الله إن ربك ربك ان يعلم الحقيقي أنك عدوك تقوم إلى الإستاكت هذا الحكاية من ثلثة الله هذا هو مركز صد الله قاية صدح مركز ثلثة الله مركز صدح الله قاية للاه حكاية ونسبه إلا إستاكتئ لها وثلثه صدح مركز الله قاية أمال مركز إلا كان الصغير وضعفة تنقحنا إلا إستاكتوا إلاها وإلا من الذين معك إلا أيها نواجب بقواة رسول الكريم لجمعين ذات كورني والله لا يقدر قدر الليل والنهار امر بحينك ترى بدلنك هينك امر استبدلني انت الله كاني لا وارى مايلك امر يري امر هينك يري والله لا يقدر قدر الليل والنهار علم إلهي هو غادي هل لن تصوديه يا شديد الكريم ان اذن هينك إلهي هينك روح بدلنك دغيا ان اذن نسكي ama حتى niska wax ka badan soo saay leelka wax ka hosay wax sadex mar ka Allahumma Rabb waxa weer ka hosay suursana ka badan ya nas ila istaagta aayna ilaahay waxa ugaad lan tahsuulin ilaan suu dhaaf dibin kariin fataaba alaykum waajibka ilaahay wii kaciin waala nasakh mar waajibti ahaa فقر قلتو كذا ماتى يسرى وحي فوضاء ومن القرآن هبينك كمير فقر قلتو صلاة من القرآن وهبينك عمادة وحي فوضاء وقرآن كنتو كذا وصحة دل الله وسائل نقول إلهي وحبه قاله وحال الله نصخي وحا إذا كان نصخي هبينك سراك الليل فقلتو كذا نسكي إيا وحكبه انتو كذا إلهي وحبه قاله وعجي هاي أنسى يكون أنه شاني سيكون هنا يحانيان من كل حق إن مرضى سو جرن نوع جرن فضلنا لأيهالين في, الجرن. في كالبارك إستاكور صوح عدق ما إلهي البنتي سوابت وضاي وحروسوا عدق حلق فإن أقول نغلحك هذه هالين حتى إنه الجرنين كالبارك تاقنا هذا واجب هذا الضد كترة وآخرون أبو قاص يضربون الصفر <تصفيق> يفلع الدلوك ده يساو ما أنت ذنب الصفر عدنا هالين كبركي على البت علنا سواء مع عقاب سمن نقصه إلائي وحك لويا في الأرض يبصون إيو طلبا يمكذله جزء إلائي وتجاري سنة إلائي وحك لويا وآخرونا قوكر هنا إذا في سبيله إلائي دين الدفاع إيو ka maantoodan gaal la dagaalay jihad ku jiray haddana caawalaya yahay halka barkiistaag say xalki samqan oo laga yareen dhaawacayeen Ilaahi buha suug bihaayo sababta waajibti in ka fideeyo wa la isfaan tacala oo nasax faqara ummad ka kalax xasii weer tii wuxuu zekati khala sunna khalaaga zekatan wajib qayna kabir oo asagontaay masakeentaay masaafer kaay dadka baahani waka dadka wax ka si ilaahay ba Hassan ilaahay wuxuu ilaahay subhanahu ilaahay wuxa mahi waa ilaahay صدقاء الرث بيقوي رسوله صلى الله عليه وسلم وحلالها إلهي بميت سكاقب أنا ميت فاقب لك ثم يربي كما يربي أحاجكم فلوة يجي صلى الله عليه وسلم فرسك الوحى أكره أبلاك ودع هذا الدو مردك نظك تغضيق أن نصاد برسول قبيري يقول إلهي اوين يسا فرسك والرثين اوين يؤكر يوك مركز قبيري ماذا واتمرت الجيحة إذا بورتها بفزا إنت لاك فلاك إنت العرك لاك إذا الله واتمرت إنّا ربكا ربكا يعلم الحلوبين أنك أدونا نجيلة من حمال تقوم إنا استعجيسا أدنى وحكاها صحيح من ثلث إليه أدنى أنك صدحنا الله قاية بيه لبدي وحكايا ونسه إنا استعجيسا لبدي وحكايا ونسه وثلثه إنا استعجيسا وضعيفة تنقفنا إنا استعجيسا فمن والله إلهي با يوقفر الله إليه والنهار إلهي با هبينك مربع بلغيه هبينك إنه تربط ومارنك وحي ليه ونسكي سينتابه النقونا شيء تربطه تدبس على سبيلت عد بلغيه هبينه النوم عليم الهي يتوقعه قادي ألا انتقسوه إنه إذا نحفدين كرين والساقه ودي كرينه واضناق السمتان والسدي اللين يكره واضي واضي سماي السن واضي اللي ينتان فستاذ عليكم مركز اللين يتقل يواجب فقرأوه تكذا مات يسر الفضل من القرآن هبينك كامل alima waxaa loo nasaxay waxa wey ilaahay u xigugyay annagu saaxay kuuraynaan minku xaqin marada ku jireen awriga keen wa akhroon ilaahay u xigay kuwa kale inay xaqin ay dirmoona kusubra filar dulko ay وأقمن صلاته صلاة جواج كريم واتجزك وعقد الله قرضا حسنا وإلهي سيء وحكافه سيء وما تقدم أحد مرستان لعام فسكم لفتن ومن خير ما له تجدوه عند الله وكميت إلهي فقمنا إيويس لبورت بقدوك على كدر جيواتمر تجيه طريق واحد إلهي لفته ورب حضان ومن خير ما له تجدوه ذهريسا عند الله إلهي بسم الله وتعالى أكتسشيو كيد هويدي وكثير سب عند الله ذهريسا هو إسمه خيرًا مالك الله عليه خير بانج جاء با حتى من رواه أمر خير بانج باهب بندم مالك الله حمه وليسي مالك يا عبد الله أيضاً نن إد أجل يسوي كيس مالك الله الحسي وين بثريس والله والله والله الله إلهي لافتان ويديس عمل الصميسان عمارشوا على وخذ تمام إلهي سبحانه وتعالى لافتان وإلهي سلالتي يا حاجتي يا سلاتي ليلك يا كلي إلهي سبحانه وتعالى وعن كتاب في سورة الصفر كتمسي يا عماش خير خرب واستقدر الله إن الله غفور رحيم إلهي دورتي وإلهي ضاف وين ناريسان أنت والعرق القضاء إلهي سبحانه وتعالى ضق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرشتي هيا لوجتين جاي سو بقر جاي تغفر لي وتصب علي إنك أنت التواب الرحيم صحي عبد الله نور inna wala yughanu ala qalbi الله astaghfirullah wa asturu ilayhi akthara min 100 mar rasul sallallahu alayhi wa sallam wakha hilman baa ugu dhacay qalbi gaad waka fa soo tur yar baa ugu dhacay dalya sana waxay ku soo dagtay daarumad oo guriyaydeen jiraa shaqadayeen taay ku sii diyaan quraashay bay ku shiraad halgo aan soo saaray lan qow xidijir waashir kooydijow saahir kooydijow tayp oo aydu wa madnun oo waxay xidijir markaas qoom meel ku dhufan qoom meelba goor markan kan ee xariir weli adii weedii mugira ay amar wal baddeedan مركز السلام الله سبحانه وتعالى كوال رواني يريب كوال فكراء فكراء فكراء أيو يريب إن هذا إلا قوار البشر و السحر كاسا يقول له مركز السلام الله آد. صلى الله عليه وسلم آدم كأمسك رب وزيب وصدقه الدوغي مركز السرعة يقول يا أيها المدثل كان سدقه الدوغي وقم إسكاك فاندر ذاتك ودك وربك ويني وثيابك عم مريها أنا في الظهر هاي بدلنا مفصلين توه هذا وثيابك في الظهر أول وطلب عرضت قرآن كسر ذلك روح يالو أمانا يوم حيدين وصلاة يوكا يا نرى فضل الله جعيسمايل وصيافك مريام في الظاهر ورجز اصنامك الفاجر كفغو ولا تمن وحب حين تصى كثير وحكبره الله طلب يوم انتظروه عزيزو نيتها يلي كاجه جن هداكو سي واخا واخ كبل الله يدرتي واخ روحي دي عاد واخا ينسي واخ قصيانا في عيده اللي ياد واخ قصي وانا ادعي له يدرتي بكاه ولا طمن تصى كثير ولا تعمل عملها صوانا الهي هو صوانا تكسه الله الهي سبحانه وتعالى أم الله يقول وح لنا وحوين الأكتسة كل هذا وحو بغنسة أبصى ما يسيون قرب الله النبي عليه سبحانه وتعالى عمل قيس يحروه ومجمعه ومجمعه حتى عانيبه وفضل الهي يعمل كنويات درجة كالروقات وحا طمم وحا بحين فاستكتر اذا وحا كبلا ضلبك وحا ربك ربك عنه فاسبر أصبك فإذا مركب دوابها عند عذبه هذا القيامة ينفصل تويه وحني الوحي يجي الديبلا لقد تغير مال على الجسد فإذا نقول مركب ألفين أفور السور كمركب بون في ذلك كاس يوما إذا مالنا يوما على الكافرين قالوا دشوا وغيري سلموا فضغي كيو كان سام روا رسولك ويرسل الله عليه كان سام درني وعلي هذا لون جل خالد وري ذرني عجتك ومن منك أنت خلقت عن وحيد السوء كل يوم وجعلت له حمية للسوء كل يوم وحبله هينا وحوله لين ما جعلهنا وما لهنا وحبله إنسان أور وجعلته له حنية لين ما له أور منمدودا في ربنا وباينة ويلباني شهودا عمر دو مولها ومركز المسادة على الولاية الكرفة المسادة انت كلا قارك وعلمك يقولون ان خالد هو وريد هو حشام صد حاصل رمي عمو من النظر ومركز المسادة حول يسأل ان انت سأضم أبوها بقلال أرضان حولها ضيهين بارعي هدو بيرا يهي هدو قري يهي هدو تجاري يهي هدو ما اسأل وشقي ومركز المسادة ومارستها وليستها لجريم سفر يحضر وليس عن جريم naa dadku fiiriyay jiratoo iyo bahar yar ka taanyo taban wiil oo dhalay oo wiilku kulli wad waxaan ahaayna kooda gaar ah taa ko lagab haybaystay wiil baniin la wiil bansii wal shuruud قال إن سلامه وليه رحمان مالبان كله بيجي له هذا وهذا هي الأم أركيوب ما دعمك هذا كان دار مرتشنا رسولك ويه عايز غان يواجه هذا اللي لو كان المعدم والياني من ماين لبته قالت عرف عد يروح لبته على الصيوب مس تحاله بصي في هذا ال لبته حول لو بيه أنت الليجي وما بيجي أنت اللي, اللي قدها عد على الصيوب قال الله أحق مس تحاله في هذا الهاوي رسوله ورا يمله بعرف من رف أديه كارر قام مركي على هذا اللي جري ويحصله صلاة الله ورسالته. مركي أولي وصل طمع, طمع يا أبو أني هنا نزيع يسوي حاله سيمهت اللي متميز كان وطحوقه على لعياتنا علنا جعان جدا متكسدينه صوب قرن يحقق وكسدينه. قالوا هي سو الرق وحنق سنة أو تدوّات الإنسان أكثر لو كان تدوّات النهوض لو جسوا جدّين أو كل كود على إنه كان مش السميع مركي ليه؟ أديك يا ابن غوريق بعدي جاي من ثلاثة كود دين الجوان سوقي أر ما كيشرين إنه الله سبحانه وتعالى فكره وفكره مركي سياج لوجوده ليه؟ الآن خير ضم بين ذلك اللي هو قدره وثوبه الهاب وقدره أعد بمسحه وش القزم حاتر هذا وكاس فقُتَلَوا عليه إلهي وَهَبَارِي هل يدري هل الله كيف قدر سيوه وقدره إلهي هل كي سيبو وحوكالها قدره ياه اسكوهي جاني ثم قُتَلَوا عليه هل الله عنادي كيف قدر سيوه وقدره ثم نظر إرك فير روح مركبة فكره في إرك فير ثم وجه أروري وجه طو وبصره سيزياد وجه أروري عباسكي ثم يتبقى <تصفيق> إلهية الدين تسيو كجل صلى الله عليه وسلم وكا بو الله عليه وسلم إن هالا ما هذا كان معه إلا سحر مليئ يوصر لسوب قوري وحنو حصولكم الشيء صلى الله عليه وسلم يقول سحر لسوب قوري وما أكره كأنصال سوالا إلا أولا يطانو سحر كما أقول إن هذا ما هو القرآن كما إلا قرور بشري. بشر هذا الكيميائي. الله هو رفيق السوسيدي وانقلبونا سقر. قال لهم كلهم. وما أدراكم حق وسيف. فحلا الله ما سقر سقر واحد لا تبقى في واحد اللي قل يوحنا مرة بتو. هذا كيسيه فيلكيسيه اللي فيه سيسيديسيه. سي وحول بوين لما يصانس قبل يسوي قناع. ولا تدر كان قليل ما يصير. نار تنضم من تحتي كاثريس على صيغة النار. وليت قديم ميزو مروال باو لوق نولين هره جبال ووك لا تبقي واخ بكر ديمز ولا تذل كرطاق ميز لوحه للبشر ومن ذل كغويتان بلا واك قال لوحه للبشر والروح ماشي وصل موقت لاحظ البسر في سيريغلي شن بقصا ما لا صعب أي الروح او موقنيس اوللكي كوارن روح مشى لغلي شن بقله لا سو اركلا عليها وحكي هذا يكخذ ما يني والنار تقول شعرة تسعة عشر سارية ثان مار وكعده السودكتيو أبو, أبو جل الصويا لما كسر رجليه ضاعت فيه قريش ابن أبي كبش الرسول كيساق عاجن وحبيهم كهن ذريه إن سارية ثان مار عيد العلابيس وحضار قريش تيم انفصل ليه مين أو في النكتة ثان مين قرانك أبو la shidib kalda min ali jiray fuuq banana oo ilo soo socdo dhij jiray haraga haddi la iga taxay harag intee ku istaag aya u dhijay haddi la iga dhaqaajiyo inta safaran أصحاب النار ملايكة النار تأخذ ما ينسياتك عارس إلا ملايكة نووية فرط بني آدم ما هو لي ومجعلنا ما نجي عدةهم كرلا إلا فتنة امتحان مولى الذين كفروا كوس الكفرى هو يرزق ربهم قلنا وسخ غوانين إلا فتنة مولى وح كل ما نكترلا أشجعه هو يجي أن قفزين للي الذين كفروا كفر ليستقرنا سويا قينيان إلا الذين وصل الكتاب قدر سقويه كتاب توجي كويسي الكتاب وإن سائر التوانيين ملاي تظلت على هو وين برضه يستحق السنيو قينيان الذين كوي وترك كتاب لسي والجار السنيوزي السدان الذين آمنوا كوي لايرو إيمانا لأن الرحمون كانوا مرفصوا إليه وحشة الرسول وحشة صنعنا وعطعنا فريبوسات قرنه إيمانك سأقبضنه ولا يختار صين وشكن أيام ترى وشكن ويل الذين كوي كتاب لسي والمؤمنون الكتاب كر الكتاب كذب المؤمنين كذل إليك ما من warii qoray sawda ah ayan tirada ugu yaal ee lidina qwi fiir qorob marad qalb gool jirada ku jirto munaafaqeenta wal kaafiruna ya gaalada madax aadalaha wiya in puba jeedey bihada tiradan mustan hadha min kale yaa in tirada ugu jeeyey كذلك سأصقلوا يدل الله إله بالهيا ما يشاؤ رق الدون, الدون وما يدي وها ما يشاؤ رق الدون وما يعلم ما إله اسمع أيضا كيسه قال يا تونك وما يعلم مو جنود ربك إلا هو الموية استجب وينعت كلامه وأبقى ملايت ملايتيس ورسولك أفر فرد مالا نجم ملك إلا ملك بس جسام الركوس مركيؤي الملاك ورتب كل الجلسة الميذي سمير ابن فكبة على مله ملك marka rasuulku hadii sanad kii salaayayuhu maalkii ilaahay dhulka iyo samada abuurey malag ba inta siiyuu billaay wasa toosay ila qiyaa kuwa inta roqon billaay wasa toosay ina ku cadi ila qiyaamo marka malaaikeen salaay ee مرت وما يعلمها الجنود رطب رطب على الناس إلا هو السقمب وما هي إلا ذكر على البشر وما هي النار تعسما إلا ذكر وأن ميل البشر قد كي أطع وأن نارته إليه كورم سبحانه واستقرى خلا وحقه والقمان الضيحان كندر والليلة بينكن كندر يد إد أدرى مرك الجسد والصوت يبان كندر فيلا استقر مرحي عذاته waan إنها dhaartay inaha لحد saqaar oo leexda al-kori balay waa ween ba jire mid camera inay tahay aya xaqiiqah waalid kallat haqan haddaba wal qawd baan ku dhaartay leexda baro soo ila asfara inaha saqar leexda al-kori inay tahay nadiin digitaan ee bisharada u saayid leen ruuxday digitaan qashaa وتقدموا يا وراء علا يا عت عاملكم يا سامي يا هرايا وما رياو جنة كجود بيور جنة الجلق كله الله حريان راع محار نار الله حيرانك نار اللوجلي إلا أصحاب اليمين يجت نار اللوجلي هني ما يرل جريم هاي نار اللوجلي خير هاي iya seerviis waalegan aanu muujinayna dambiye yashii seerviis waalegan oo way dhayaan ma salaaka kan fiis taqar kaala baro tan oo soo su'aal markaas ay u dhayaan waxaadnaar taqo qashan saqar qaaloo way dhahayn mujeemin tii way lamnaqnaal musalli kaow dambiga kooban maana tukan jirin bayd ruuxantu kan waka عنا وحنا نقتل جد، وكنا وحنا نخوض مع الخايدين، نخوض قوة بينته، هي حنته، هي بعض الك، هي وجه الحنولم، هي مع الخايدين قوة براي معه، ضد كنا لها فجئ، انتهى ضد كحمري، يذكر يسكت رجع بينته الشعري، عبلاه الشعري قوة ماسكيلات حجيج جذو، ساس أنا حط، وقنا وحنا كذيل وقبل بي يوم الدين ما نتقيامه حتى أطال يصير إلا نو كنوي، نبت إلا ناتم وموت الله فيه فما تنفع في منفعل ما يسقوا الساصة استفاد كاره شفاعة الشافعين قوة الشفاعين ملايكة إيه رسوس إيه أنبياء يوم من أنت ارجعوا سبحانه وتعالى رح ارجع زي كيالي ماك ويسكع يفضل إلي فما اللهم الله عيقاره عين التكلة القرآن كحاجي سمع الدين يبيجي كان مسأ القرآن تقولي عيني أنا يبقى حور ضمير فرو مستنفير عرض يعني فرو warii ba waxa laga carree waxa way aad u waxa carato farad waxa ka carrta min qaswe leebax haggiib mahad saday quraanka uga caralayaan in ay internet fur oo leebax artay ilaahi ka baxsanay balyareeddu waxa doonaya qulumbeyn furf al-arab oo min hoggaanka kamida ay istaan la siiyo إلهي مالكا سيكيدو واليريد والدوري الكولومبيين وغمينو كم يضع إياك أن يتعين لسيا الصحفا حاشوهم منشرة لكي دي لكي كلا بل لا يخافون الأخير كلا كتاب المسلو الدجين ما هي الصحف كلا والبلسيين ما هي بل إلا السياس كالدافر لا يخافون الأخير آخر كما صلى الله عليه سبحانه وتعالى وهي صاغو الصمائنا إيانا إلهي كتاب كي صاغو على ريانا رسول كأبينين إيانا قران كأبف سيدنا الفرق اللي هرتب القرآن كوع على رج يعني يمشي كم غرام قالوا لا في الاية خافونا بين كعب سنين قالوا ححقها إنه القرآن كتفكير أسلط إنه واني هيو والروح الروميسون وجعلانا يو قصو الدواني جنكي وانجي سومني سو قصو الدواني رسول كم حي الدواني أنا رسول كصوف ورم كل بيننا ينوقف على القصتين سيدنا الفرق اللي هرتب كوع على رج qalbi isa oo galo jalciyo nacaansado jacalada weey raxmo min fa man saar ruuxa inaan xikri quraanka ku waantoon wa ma yeedkun ma waantoon dad illa insha allah wilaahi doonay waxa ilaahi doonay inba quraanka qaato ilaahi doonay inba ilaahi subhana wa taala kalanki sa هو إلهي إله التقوى طقو إله وياه إله بويه لا يسقى إله ريع مثور فرعين لقى الطقو للي ما دوت الراعين ااا للي ما إله يساق إله ريعين لقى واهل المغفلات روح إله إله وياه يعني الدنب غول الله إله دنب الله والله بلعلم.